أصدفى. أه الله خير أم ما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا ماء. فأمتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن أم جعل الأرض قرارا جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أِيلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ بَلْ لا لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أِيلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي غَمَامَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُسْخِرُ الرِّيَاحَ تعال الله عما يشركون. أما يبدؤ الخلق ثم يعيده وما يوزقكم من السماء والأرض. أيلهم الله. قل هاتوا إبرهانكم إنكم صادقين. قل لا يعلمون في السموات والأرض الغيب إلَّا الله وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا يُبَعَثُونَ بَلِ ادْرَكْ عِنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونٌ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون لقد عدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في غيظ مما يمكرون ويقولون متى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 وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ بينهم بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ولا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا ولو مدبرين وما وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمْيَ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يؤمن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 ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن أجعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقومه يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففتع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبان تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ما جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجومهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن نعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن نكون من المسلمين وأن نتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدين نفسه وما مضل فقل إنما أنا من المُجرِين وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافلٍ عما تعملون قاسم تلك آية الكتاب المبين نزل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحطب لقوم يؤمنون ونجعله الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى عم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الهم ولا تخافي ولا تحسني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدو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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عنده جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل لذلكم على أهل بيتي يكونونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحسن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شدته واستوى اعطيناه حكمًا وعما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاث الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقام فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فغفئ لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين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 من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقونه وجد من دونهم ممرأتي تدودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبنا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى رضي الظل فقال ربي إني فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت أدوا إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجتياك أجر ما سقيت لنا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 قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قويت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قبّاموس الأجل وساع بأهله أنا سميع جانب الطور نرى قال لأهلهم كتوني أنا سقنا ولا علي آتكم منها بخبر أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما أتاها ندي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى أين يا موسى إني الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تغف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير وَمَا أُمِنَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّهْبِ فذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّي إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ وأخيها غونه أفصح مني لسلام فارسله ما يرد أي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سناشد عضبك بأخيك ونجعل لكم سرقان فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينت قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحوم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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهنفنا القرون الأولى بصائغ للناس, بصائغ للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي خضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كونت ثائيا في أهل مدينت تكلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مُصلين وما كنت بجانب الطور إبن ذينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من وقبلك لعلهم يتذكرون ولو لاء تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولون قولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤذون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهديما من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين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 سُرِّيَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ نَوَعَدْ نُوحًا وَعَدًا حَسَنًا فَأَخَذْنَا بِهِ أَخْذًا ثم هو يوم القيامة من المحطرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حط عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستتيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ إلى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ الله اللَّهِ يَأْتِيكُم بِرَأْيٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ وَبِالرَّحْمَةِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ ونزعنا من كل أمة شهدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قامون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَمَتَى فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُم عَلَى أَن تُعِيدُوا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مَن قَبْلَهُ مِنَ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي طارون إنه لدو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وينكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا ينقعها إلا الصابعون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة يرسوله من دون الله وما كان من المتصرين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 وما كنت ترجو أن الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أوزنت إليك ودعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أرف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهنا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون نازاء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآذ وهو السميع العليم وَمَا جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لنفسه إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِحَاتِ لَنُكَفِّرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَمَ جَزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاءَكَ لَيُشْرِكَنَّ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا هُم مُّفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ جَاءَتْهُمْ فِتْنَةُ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَنا صُمٌّ الرَّبُّ كَنَّ يَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 وَمَا آتاهُم بِمُعْجِزَاتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرِقَائِهِنَّ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا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 وَآتَيْنَا بَنَانَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَكِتَابًا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القوية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا مرأة كانت من الغابرين ولما أجاءت رسلنا لوطا سيئ وطاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك واهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين ثُمَّ مَوَرِثُنَ عَلَى أَهْلِ يَدٍ قَوِيَّةٍ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَوْنَ مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِدُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ خَوَصََيْبَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ وَاجِفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي قَوْمَ آدَمَ وَثَمُودَ مَنْ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقَامُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فكلا أخذنا بذنبه فمن من أرسلنا عليه عاصبا ومن من أخذته الصيحة ومن من خسبنا به الأرض ومن من أغرقنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء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 وكذلك نزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لغتاب المبطلون بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لو أوزن علي آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله هنائك هم الخاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعدلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن رضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفسيا ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة ورفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ إِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَادُوا فِي نَالَ نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَع المحسنين.